آمِنوا بِالَّهِ وَرَسُولِهِ وَآ فِخُونم مَا جَلَكُمْ مُسْدَق لَفينَ فِيه فََّذينَ آممَنوا مِنكُمْ وَأَن فَقُلَهُم أَجرْرٌ كَبير وَمَالَكُم لا تُمِلونَ بِاللهِ وَروَسُولوا يَدَعُكُمْ للتُؤِنُوا بِرَبِّكُم وَروسُول يَدَعكُم للتُؤِّنُ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ أَخَذَ مِي سَاقَكُمْ إ كلُلةُ مُؤمِنين وََّذِي يُونَِّلُ على عَابذِه آيَةِ بَنَاتِ لُخْرِدَكُم مِنَ الظّلُماتاتِيلَ النُور وَإِن ان الله بكم لراؤف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل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 طِيلَ الرَّجْعِ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ فَاضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ يَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وغروكم يَغْرُورُط فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاؤُكُمْ النار. النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأني للذين آمنوا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 وَبَعْدَ مَوْتِيَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقَرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 ابو الجحيم اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وَيَتَفَاخَرُونَ بَيْنَكُمْ وَتَكَاتُرُ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا وَنُخِلٌ مِّن فَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ سَدِيدٌ وَلَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا يكون الى مغفره من ربكم وجنته عرضها وجنته عرضها كعرض السماء والارض وعزه للذين امنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فقور الذين يبقلون ويأمرون ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالكسطة وَأَزَلْنَ الْفَذيدَ فِيه بَأْسُ شَدِيبُ وَمَ لافِعول سِ وََلِي عَلَمَ اللَّمَ صُرُهُ وَوْصُ لَ بِالغييبًا إِم بعضهَ وَ قَدَ أَْرسَل النانوحَ وَإبَ الهِي مَ وَجَعَلنَّ فيِي ذُرلِيةِ مَن مُبُووَةَ وَكِتابَابًَا فَمِنهُم مُحْتَدِ وقفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وَرهبانيهٍ لَتَدْعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بِتِغَاوِرِ أِرْضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْنَهَا حَقَّ رَعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 للا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من صغ اللله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله ياتيه من يشاء بِيَدِ اللَّهِ وَإِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الفضل